وَلَمْ <تصفيق> قَدِ قال خرج من نام ثم مدحورا لا you If in قل حَرُمَ حرم ربي الفواحش Oh, وَنَادَى أَصْحَيَهُ الْأَعْوَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ يعرفون ZANG ما فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا 122. فأغلتهم فَأَصْبَحُوا الذين كنوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها <الذين> Dat لفضيله <تصفيق> الدكتور be large لفضيله الدكتور 121. <تصفيق> فانتقم 117. الارض الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 118. وتمك كلمة ربك الحسن على وذمرنا Deze قوم موسى من بعده من حليهم وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلوا Oh Ik ben hier vandaag niet blij om te beginnen. Ik ben En ik وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمَالِ 129. هدى ورحمة للذين هم لربهم يذهبون قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهات Succesvolle stilte van En غفور الغافر اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الآخرة الرحمن الرحيم واسع كل شيء للذين يتقون وي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 112. الذي يجدونه مكتوبا عندهم, مكتوبا عندهم 121. ويحرم عليهم الخبار 124. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبذي يعدلون 121. وطمناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما 122. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قوم في عصاك الحجر فم بجفت منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل الناس ما شرطهم. وظللنا عنهم الغمام حيث جئت وقولوا حطوا وادخلوا الباب سجدا كم سنزيد المحسنين، وبذل الذين غلب. أنهم يوما سنتبعهم إذ تأتي I of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 115. وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 116. وإن تأذن ربك kuddo May I 119. يسألونك عن الساعة في أيام ملف السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كأن 126. وإنك حفي <تصفيق> عنها قل Well, oh, no. 119. وَأَلَّنَا الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ